إلههِ الرَّحْمنَ الرَّحيم سُبحان الذي س بِعَابده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 İnnehu kana abden şakura, vqudğina ila bani İsraila فِي al-kitabı la tufsudun, fi la rıḍı marrteyni, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الْدِيَادِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا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 عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً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 وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا لَّيِيمًا وَيَدْعُو لِلْإِنسَانِ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ لِلْإِنسَانِ عَجُولًا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 لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً وَكُلَّ إِنْسَانٍ نَّلْزِمُهُمْ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا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 مدحورا و من راد لآخرة و سعىها وهو مؤمن كان سعيهم مشكورا كلن وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا tajal ma Allahi ilahe na harfet qaud mazmum ma khdul wa qadha rabbuk a emma yabluga an 'indaka al kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumaa uffin wala tanharuhuma wa qul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 إِنَّ الْمُبَذِّلِينَ كَانُوا إخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيَاطِينُ لِرَبِّهِ كَفُوراً وَإِمَّا تَعْرِضَنَّ عَنْهُم مَّبْتَغًا رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا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 وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تاويلا ولا تقف ما ليس لك به علم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 كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إله ناخر القاف في جهنم منوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا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 كما تقولون اذا لبث غوى لذ العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والارض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 وَإِذَا قَرَّتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلَا خِرَةِ حِجَابٍ مَسْتُورَةٍ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّتَنِي يَفْقَهُهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرَّا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَى أَدَبَارِهِمْ نُفُوراً نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك لمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أهذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وربك أعلم بمن في السماوات ولرب ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا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 وكان ذلك في الكتاب مستوراً وما منعنا أن نرسل بلا آيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بلا إِلَّا إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس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 tek haza lı ki kırımta aleyyel ina xhrtani ila yomu lı yamet la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 افَأَمِنْتُم أَن يَخْسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أََمِنْتُم أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا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 فمن انتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون وَمَن ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً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 وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدَخَلَ صِدَقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدَقٍ وَجَعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا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 قل إن جتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً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 أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر لنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفن أو بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف نو ترقى في السماء ولن من لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا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 Olu kan filo z malak tu i yamshon mutmainin lan ezelna alihim min alzma imalak ar resula.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 أشرهم يوم القيامة على وجوههم عمي وبكما وصم مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا.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 قُل لَوْ انْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّمَسَكْتُمْ خَشْيَةَ لِفَاقٍ وَكَانَ لِلنَّاسِ نُقْتُورًا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 يا موسى مسحورة قال لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلْ هَذَا أُلَاء إلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَلَرَبِّ الصَّائِرِ وَإِنِّي لأظن كَيْفَ لِفِرْعَوْنَ مَثْبُورَا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا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 وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَنَاسِ عَلَامَك وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ وما يتلى عليهم يخرون للذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قلوا دعوا الله أو دعوا الرحمن أيما تدعوا فله لسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا